من الذين عدوا يحرفون الكلم عن نواضي ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورائنا ليان بألسنتهم, لي بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا